أعوه لله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم No, ألمنا <تصفيق> Onko... Allah, Allah, Ba <laughs> now Yeah! Cool? Me on um. yeah, yeah. yeah. Se